إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوى إذهب إلى That don't shine At all رفع سنكها فسواها وأضطش ليلها وأفرج روحها والأرض بردها يَوْمَ يُؤْذِكُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا سَعَىٰ وَقُضِيَتْ إِلَيْهِ حِسَابُهُ ۚ حيما <تصفيق> هي <تصفيق> يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَ ذِكْرًا إِلَى رَبِّكَ كأنهم يوم يرعونها لم يلبسوا إلا عشية أو